وكل بدعة ضلالة وبعض فإن فإنه عنوان فإنه عنوان خطبتنا اليوم مصرع الحزبيه مصرع الحزبيه اللهم والبقاء لمنهاج النبوة ومد المومة والبقاء لمنهاج النبوة منهاج السلف الصالح هذه سنة الله سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تغييرا فتقال الله عز وجل انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل فاحتمل السيل زبداً ومما ينقذون عليه في النار بثغاء حلية او متاع زبد مثلهم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد, فيذهب جفاء. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال سنة الله أن الزبد يذهب جفاء والحزبية بلا شك من هذا الزبت الذي مصيره هذا المصير يذهب جفاء لا قيمة لهم ومصرع الحزبية كان من أول يوم ظهرت وإن كانت في أولها تسعى بزينتها لكل جهول كحال الفتنة كما قال ابن عويينة قال شهر ابن حوشب كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتنة قال امرو القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها شمطاء ينكر لونها مكروهة للشم والتقبيل هذه حال الفتنة والحزبية من الفتنة في أول أمرها تتزين لأهلها وأهلوهم الجهال لكل جهول حتى إذا اشتاعلت وشب ضرامها ظهرت على حقيقتها ظهر وجهها الكالح ولت عجوزا غير ذات حليل ولت عجوزا صارت كالمرأة العجوز التي لا يرغب فيها أحد ولا يريدها أحد ألبت شمطاء ينكر لونها مكروهة للشم والتقبيل هذا حال حزبية وكما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في جامع البيان في بيان آية سورة الرعد التي قرأناها منذ قليل أن هذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان به والكفر لم يقول تعالى ذكره مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ماء إن أنزله الله من السماء من السماء إلى الأرض فسالت أودية بقدرها يقول فاحتملته الأودية بملئها الكبير بكبره والصغير بصغره فاحتمل السيل زبد رابياً يقول فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء زبداً عالياً فوق السيل فهذا أحد مثلين الحق والباطل فالحق هو الماء الباقي الذي انزله الله من السماء والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل انما المثل الاخر ومن يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه يقول جل ثناؤه انما مثل للحق والباطل مثل فضة أو ذهب يوق... نعم يوقد عليها الناس في النار طلب حلية يتخذونها أو متاع ذلك من النحاس والرصاص والحديد يوقد عليه ليتخذ منه متاع ينتفع به زبد مثله يقول تعالى ذكرهما ومما يقيدون عليه من هذه الأشياء زبد مثله يعني مثل زبد السيل لا ينتفع به ويذهب باطلا كما لا ينتفع بزبد السيل ويذهب باطلا هذه سنة الله هذا مآل الحزبية تذهب كما يذهب هذا الزبن وهذا مآل البدعة وأهلها يذهبون إلى مزبلة التاريخ لا قيمة لهم ولا وزن لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوبوا إلى الله قبل موتهم قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وسكها فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله هو قوله الزبد فيذهب جفاء وهو الشك واما ما ينفع الناس وما الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك فاليقين الذي لا شك فيه نقوله فاليقين الذي لا شك فيه هو منهاج النبوة منهاج النبوة منهاج السلف الصالح من الصحابة والتبعين لهم بإحسان هذا هو היقين هذا هو اليقين لا شك فيه هذا هو الإسلام الذي من دان لله به وعداه الله الجنة ومن كفر به مصيره إلى النار لا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وهذا المنهاج منهاج النبوة منهاج منهاج الصلف الصالحة هو وعد الله أهله أن يكون منصورين إلى يوم القيامة كما في عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعب رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من الأمة ظاهرين لا يزال طائفة من الأمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون أي هذا الحق وأخرج الإمام المسلم وتفرد به عن البخاري من حديث ذوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وأيضا أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى, إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال بباب لد حتى يصلي بالناس فيقول لا أميركم أو إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة هذا هو البقاء لمنهاج النبوة منهاج السلف الصالح حتى ينزل عيسى بن مريم قبل قيام الساعة ليحمل هذا المنهج ليحمل هذا المنهج منهاج النبوة منهاج السلف السلف من الصحابة والتابعون ليست هذه الأحزاب التي لا تمثل الإسلام ولا تمثل السلف كما قلنا هذا في أول خطبة, أو في أول خطبة النعمة خطبتها في بداية هذه الثورة المشؤومة التي قامت على غير مرضات الله ها؟ قلنا إن هذه الأحزاب الإسلامية التي تدعي أنها إسلامية لا تمثل الإسلام وخطبنا خطبة بهذا العنوان لا تمثل الإسلام قلناها وقلنا نقولها من قبل من قبل هذه الثورة من سنوات كما قالها الغلماء الربانيون الذين حملوا هذه الأمانة أمانت منهج السلف وأخرجاً عن مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة وفي رواية مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته هذا هو المآل الذي ينتهي إليه أهل الحق هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله هذا هو أمر الله أمر الله هذه الريح التي يبعثها الله حتى تقبدا كل مؤمن في قلبه مثقال حبة أو مثقال خردلة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان قال نووي في شرحيه على مسلم وأما مع الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ومنها لا تقوم على أحد يقول الله الله ومنها لا تقوم إلا على شرار الخلق وأهدي كلها وما في معناها على ظاهرها أما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس مخالفاً هذه الأحديث لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح ألينا قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرد والله أعلم وأعلم رحمك الله أن الطائفة المنصورة والفرقة النازية التي عنيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي نحوها هم كما قال عدد من الأئمة أصحاب الحديث كما أخرج أو قال الترمذي بعد روايته لإحدى أحاديث الطائفة المنصورة سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أصحاب الحديث نعم وأيضاً أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث بساند صحيح أهلم عن إمام أحمد إمام السنة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم وبنحوه جاء عن يزيد بن هارون قرين،, قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن عدد من الأئمة أخرج آثارهم الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيد صحيحة عنهم أن الطائفة المنصورة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين وفي رواية ظاهرين على الحق هم أصحاب الحديث أهل العلم أهل العلم بالكتاب والسنة والمسلمون تبع لهم هذا هو الحق أهل العلم الذين يحملون ميراث النبوة من الكتاب والسنة هم رؤوس الحق والناس تبع لهم وأما الحزبية وأهلها فإن مصيرهم الخذلان لأنهم نصر الباطلة نصر الباطلة وأهله ورفعوا شعارات البدع وأيدوها فجرت عليهم سنة الله ان تنصروا الله ينصركم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن, فمن ذا الذي ينصركم من بعده لا ناصر لهم اه الله خذلهم اه ومن ومن خذله الله من الذي ينصره لا ناصر لهم لا ناصر لهم الحزبية مهزومة وقد صرعها الله على أيدي عباده وأوليائه من العلماء الربانيين منذ ظهورها وهي مصروعة مهزومة وحزب الإخوان المسلمين والحزب الأمي الذي تبنى الحزبية والعصبية منذ أول نشأته ومنه خرجت الأحزاب البدعية التي فرقت وشتتت المسلمين إلى وقتنا هذا وصار مفرقة للشر وأهله منذ ظهوره لا, ت... لا تجدوا صاحب نحلة منحرفة إلا وله علاقة بهذا الحزب في بلاد الإسلام من شتى أهل البدع والحرافات والمفسدين في الأرض خرجوا من تحت عباة هذا الحزب منذ أول نشأته هذه حقيقة يدركها كل عاقل درس تاريخ هذا الحزب وعرف حقيقة أمره أنه قام على الضلال والانحراف منذ أول يوم و... وقد دأبوا دأباً حثيثاً منذ نشأته على تربيتي هذه الأمة على هذه الحزبية المقيتة في بلاد الإسلام باسم الإسلام ويربون شباب الأمة على هذا حتى تأتي ساعة الانقضاء على الحكم والسلطة في الدنيا. كما قال محمد قد في كتاب واقعنا المعاصر أما الذين يسألون إلى متى نظل مربي دون أن نعمل فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا فنقول لهم عشر سنوات من الآن عشرين سنة من الآن هذا رجب بالغيب لا يعتمد على دليل واضح لما نستطيع أن نقول لهم نظل مربي حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول ولذلك لما سأل الإخوان سيد قطب عن أخيه أي محمد قال لهم اتركوا محمدا فإن لهم مهمة أخرى أي في البلاد السعودية له مهمة أخرى في دولة التوحيد والسنة أن ينشأ جيلا هناك على هذه الحزبية حتى تأتي الساعة التي يظن فيها ولأنهم على قدر واستعداد لتحقيق بغيتهم الخبيثة في الانقضاء على بلاد الإسلام ولكنهم مخذولون مخذولون منذ نشأتهم وإلى أن يريح الله العباد والبلاد منهم ومن أمثالهم ولذلك صدق وبره الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وجزاء الله خيراً عن الإسلام والمسلمين لما قال إن تاريخ الحزب يدل على أن قصدهم القفز إلى الحكم وليس الدعوة إلى شرع الله وخير الإسلامي والمسلمين وخير وليس الدعوة إلى شرع الله وخير الإسلامي والمسلمين وإنه هو السبب في المشاكل في العالم الإسلامي وقد صرع الله بحزب الإخوان بسهام رؤوس الطائفة المنصورة من العلماء الربانيين من علماء السنة الذين عاصروا نشأة الحزب والذين جاءوا من بعدهم كانوا على الخط نفسهم في تحذيرهم من هذا الحزب وأهلهم وفي توجيه السهام إليه فإليك مختطفات من كلام ثلاثة من كبار علماء مصر في زمن نشأة حزب الإخوان المسلمين فأن الإخوان المسلمين يبدعون أن العلماء ما حذروا منهم إلا بعد 30 سنة من نشأة حزبهم وهذا كذب بل إن علماء السنة الذين كانوا في مصر أحياء في ذاك الوقت كانوا من أوائل المحذرين من حزب المسلمين منذ أول نشأتهم فهذا علامة مصر العلامة المحدث أحمد بن قاضي مصر في ذاك الوقت رحمة الله عليه ومن كبار علماء السنة الذين نسأل الله الذين نسأل الله أن يرزق مصر مثله في هذا الزمان قال رحمة الله عليه حركة الشيخ حسن البنة وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين وقال الشيخ العلامة محمد حامد الفقه رحمه الله تعالى إلى أننا نشهد أنهم أي الإخوان الإخوان المسلمون انحرفوا في الأيام الأخيرة عن الجادة التي كانوا من قبل يعني يدعون أنهم قدر رساموها لأنفسهم لا من حيث الاشتغال الاشتغال بالأمور السياسية في حزن ولكن من حيث التراجع عن المبادئ القويمة التي كانوا ينادون بها من قبل ويجعلون ختامها الموت في سبيل الله أسمى أمانينا كم خدعوا من شباب الأمة هذه الشعرات التي لم ينفذوا حرفا واحدا منها ثم قال والطراخ في الاستمساك بها حتى تحت ضغط الظروف التي جعلت من الأستاذ, من الأستاذ ناصيف ميخائيل والشيخ المحترم لويس فانوس بك وميرت بك غالي إخوانا ينضون تحت راية الإخوان المصريين هكذا سمام حسن بن في اللقاء الذي تم معه ونقله الشيخ محمد حمد الفقه رحمه الله تعالى في المقال الذي سماه الإخوان المصلمون أن الإخوان المصريون بين الأمس واليومين وقال شيخنا العلامة محمد ابن عدلهاب البنة رحمه الله تعالى في مقدمته على كتاب التفجيرات والأعمال الهابية والمظاهرات من الخوارج في آخر زيارة الله لمصر رحمة الله عليه وكان في عند نشأة حزب الإخوان كان في ريعان الشباب كما ذكر هذا في مقدمته المشار إليها وعاصر حسن البنة وعاصر أصحابه الذين كانوا في ذاك الوقت هم نواة حزب لقوان المسلمين قال شيخون محمد البنة رحمه الله تعالى وكان أول من سن نعم بدعة الخروج على الحركان في العصر الحديث هو حسن البنة نعم وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات وقال أيضا وهذا من منفارقات حسن البنة أنه يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما أبدا ولا إلى توحيد ولا إلى سنة ولا يحذر من شرك ولا من بدعة هذا حكم ثلاثا من كبار غلماء مصر في الوقت وَالَّذِينَ جَأُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ جَرَوا عَلَى سَنَنِهِمْ وَحَكَمُوا بِضَلَالِ هذا الحزب كما هم علوم في فتاويهم المنشورة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم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 براهينة بيد الخميني وقد ترجم إلى العربية ومنصور على هذه الشبكة شبكة الإنترنت عقد في الصفحة الحديثة والسبعين فصلين أو بداية من الصفحة الحديثة والسبعين فصلين الأول الأول, وب... الأول بعنوان الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام والثاني بعنوان الإخوان المسلمون المقر في مصر بيّن فيه فيهما بتسالس تاريخي فذ ونحن عندنا والإثباتات على صحة أغلى ما ذكر من مصادر أخرى حتى لا يقول أن الاعتماد على ما قاله وحدهم فقط بل أغلى ما قاله عليه الأدلة والشواهد من مصادر أخرى قد اجتمعت على أغلى ما ذكر قال آه نعم. أهنا عقد نعم بيّن في هذين الفصلين بتسلسل الفذ كيف تمكن البريطانيون من زرع البهائية في بعض بلاد الإسلام نحو الهند وغيرها وكيف استخدموها أداة لإضعاف المسلمين ثم ذكر نشأة جمال الدين الأفغاني وانضمامه للماسونية العالمية وإنشاءه لهيكل الماسونية في داخل البلاد الإسلامية والعربية وكيف استخدمته بريطانيا أيضاً كما استخدمت البهائية من قبل لبث السموم في البلاد الإسلامية وذكر بعد ذلك تتلمذ محمد عبد مفتي مصر السابق على هذا الرجل الأفغاني واستخدام بريطانيا أيضاً له حتى صارت حركته المستقى من الأفغاني نواةً لحزب الإخوان المسلمين فقال في الصفحة الثالثة بعد المئة منذ إقامة الأفغاني في القاهرة هنا في الفترة ما بين العام الحادي والسبعين بعد الثمانمائة إلى العام التاسع والسبعين بعد الثمانمائة جعلت المخابرات البريطانية ومستشرقه أكسفورد وكامبريج من مصر مقراً نشطاً للحركة الأفغانية ثم قال كانت مصر مأوى تلميذ الأفغاني النجيب محمد عبدالد نعم وفي العام الحادي والسبعين بعد الثمانمائة العام الحادي بعد الثمانمائة والألف عندما وصل الأفغاني إلى القاهرة لتقلد منصبه بجامعة من الأزهر انجذب محمد عبده إلى الدائرة المقربة من الأفغاني ورغم أنه كان ما يزال أنه, كان، أنه لا يزال في العشرينات من عمره وأصغر سناً بكثير من الأفغاني أصبح محمد عبده أقرب المقربين من سيده أي الأفغاني ثم قال كان بحياته محمد عبده بمثابة غماس كامل في الطائفة الصوفية وفي ظل تأثير الأفغاني بدأ محمد عبده يبعد عن بعض صفاته الشاذة وبدأ يناصر العلوم والمنطق ويبعد عن الباطنية الصوفية بدأ في استعاب أعمال أريستو ورواد الإمبراطورية البريطانية وكان مغرماً على وجه الخصوص بجون الساورت الذي صارت مقالاته واسعة الانتشار بين قادة الحركة الإسلامية الشاملة الأوائل يقصد أنهم كانوا نواة حزب الوحن المسلمين وعق برحيل الأفغاني القصري لما طرد من مصر لما عرفوا خطره وطردوه من مصر هذه حقيقة ثابتة ها؟ تم ترشيح محمد عبده رئيسا لتحرير مجلة الجريدة الرسمية هي الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية والخاضعة للسيطرة البريطانية وما كان هذا المنصب اليمنح لشخص مثل محمد عبده لو صلاته بالجمعية السرية للأفغانين وبيان لمدى الثقة التي وضعتها لندن فيه في هذا الرجل وكان من عمل مع محمد عبده كمساعد له سعد زغلول سعداء زغلول ذلك الرجل الذي قاض الحركة القومية المصرية وحزب الوفد بعد الحرب العالمية الأولى كان تابعا لمحمد عبده الذي كان عميلاً للمخابرات البريطانية ولذلك لا نعجب أنه في هذه الثورة المزعومة التي تسمى ثورة التاسع عشر إيش صنع هذا المفتون المخذول ها جعل نساء مصر يخرجنا ليلقينا حجاب العفة والطهار آه. تحت قيادة هذه المرأة التي تسمى بصفية زغلول ها هذه كله مكيدة من بريطانيا للإسلام في مصر آه. تحت سطر هؤلاء المتسترين بالإسلام هم على الإسلام إلى أن قال وفي أص... العام الثالث والثمانين بعد الثمانمائة والألف <تصفيق> لحق محمد عبدو للأفغاني في باريس ثم صافر إلى لندن حيث قاض بعض الوقت <تصفيق> في إلقاء المحاضرات في, في جماعتي أكسفورد وكامبريدج بريطانيا ثم قال في الصفحة الخامسة بعد الماء وكان محمد عبده يرتب للقاء الواعدين من تلاميذه مع أحد ضباط المخابرات البريطانية في لندن وفي العام الثامن والثمانين بعد 800 و عاد محمد عبد الى مصر وحصل على عفوا شخصيا عن جرائم التحريض التي نوفي بسببها من مصر على يد اللورد كرومر ومنذ العام 88 بعد ال حتى وفاته في العام الخامس بعد ال900 كان محمد عبد واحدا ممن يظهرون أنا في مشهد النخبة السياسية في مصر كان يرى كثيرا الزيارة لمنزل ومكتب اللورد كرومر المنتدب البريطاني في مصر وأخيرا في العام التاسع والتسعين بعد الثمانمائة والألف رشح محمد عبدو مفتيا لمصر أعطى المنصب, أعطى المنصب محمد عبده صلاحية هائلة إذ كان المستشار المستشار العام لشؤون العدالة للدولة بأسرها وللحكومة على نحو خاص في كل الأمور المرتبط المرتبطة بالإسلام وعلى مدار السنوات الست التالية كان يعين أعضاء جمعيات الأفغاني السرية والمخلصين للعروة الوسطة وهي الجمعية التي كانت في مصر في كل المناصب الكبرى في الشؤون المصرية الإسلامية وعمل بلا كلل على تشجيع نمو الحركة السرية التي شكلت بشكل رسمي بعد نحو عشرين عاماً من وفاته ما يعرف بالإخوان المسلمين وعمل محمد عبدو بلا كلل على تشجيع نمو الحركة السرية التي شكلت بشكل رسمي بعد نحو عشرين عاما من وفاته ما يعرف بالإخوان المسلمين ولا شك أن هناك تسلسلا واضحا من الأفغاني الأداة البريطانية إلى إخوان آية الله خميني هكذا اعترف وقال هذا المستشرق البريطاني قال ولا شك أن هناك تسلسلا واضحا من الأفغاني الأداة البريطانية إلى إخوان نقصد يخواني المسلمين آية الله خميني آه هؤلاء كلهم صنيعة المخابرات البريطانية والأمريكية أتوا بهم إلى بلاد الإسلام للتخريب ولإفساد عقائد المسلمين ولزرع الفتنة بينهم ولإبعادهم عن دينهم الحق وقال بعد ذلك مبينا كيف؟ كانت هذه النشأة لحزب الإخوان بعد عشرين عاماً من تربيت أو من تغلغ المنهج محمد عبدو الذي تلقاه على الأفغاني على يد حسن البنو وكيف وصل الإخوان إلى ما وصلوا إليه بسبب منهج محمد عبدو وجمال دين الأفغاني الذين زرعتهما المخابرات البريطانية في مصر لضرب الإسلام وهذا ما نذكره إن يسر الله بعد الصلاة حتى لا نظيف الخطبة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى الله